السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله أنطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المهديين وعلى من استنى بسنته وفد بهديه إلى يوم الدين من أما بعد أولا يعني أنا اعتذر اعتزار شديد عن الغياب لكن والله هذا خارج عن إرادة عن المرض بس الله عز وجل نهش في مرضى المسلمين الأجمعين وهذا من حقهم علينا لكن يعني عزان الوحيد ان انتو خدتوا الأجر يعني والأجر ما ضاع إلا منا نحن يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى اللي اجمعنا وإياكم على الخير دائما إن شاء الله ثانيا ثانيا حق المسجد عليكم يعني, يعني أنا اعتذرت لي حق الطلبة على المسجد حق المسجد على العكس أنا يعني الكلام اللي حقوله ده لعلا ما سمزعلش بعض إخواني لكن واحد من الإخوة الطيبين اتصل علينا على أساس إنه هو بس يعني يعوذني في مرضي فقال الشيخ شيخ أنا أخذنا سبع مجالس وما انتهينا تقريبا من 40% من الكتاب فالتمانية أحنا أخذ الباقي في الثامن فطل أنا عايز أعدل بس الكلام شوي احنا اشترتنا تمام مجالس في المجلس أربع ساعات الشرط ده صحيح ولا الشرط باطل مش كده تمام مجالس المجلس اربع ساعات في السبع مجالس الماضين تقريبا احنا خدنا اربعتاشر ساعة الا وعلى كل مرة احنا ما بنقومش من المكان الا لما تطقطق الرؤوس على الاكتاف لما بنلاقي الموضوع خلاص يعني اه فحبق زي ما كان مشيخنا زي ما انت قلنا اعمى بتكلم فاصل طرش لما باصل مش عادوصل للدرجة دي فبروح فالقضية مش اتاب مجالس لان هو الاخ بقول لي انا حضرت معاك في امتحاد الطلبة في جنوب شرق اسيا شرحت الكتاب مرة في اقل من كده اه اقل من كده فعلا انا شرحت الكتاب في 28 ساعة لاتحاد الطلبة الفلبينيين جنوب شرق آسيا لكن يعني ما كانش الطلبة يعني كان الطلبة أنا باتعب أقوم ما كنتش بقرأ موضوع الطرش الأعمال اللي, اللي بكلم في وص الطرش ده ما كنتش بوصل للدرجة دي فهذه هي الفارغ بين الاثنين. احنا نتمنى مجالس ان المجلس اربع ساعات اربع فتبنية بكام 32 ساعة من 14 ساعة فا من ال من من تقريبا يعني مش كده فا نهيك نحنا قلنا ممكن نتصل بين المجالس لي مجالسين تاني عشان خاطر فيه حاجات بمستلقة شوية كنا نظن ان طلبة العلم هتكون الحاجات دي ما احنا بنضرب المثل نرضى مش هقول فقهي مسألة اللغوي بنقف معه مسألة فقهي بنقف معه وال... والمحل محل محل أصول فق لا لغوي ولا فقهي فا أظفر علينا خونا الكريم الله كرمك من الخروج ليس بعدد المجالس أكثر منه فائدة عزيز الفائدة لاسيما وإن الفائدة مش أنت جالس عشان خاطر ال على السند لا من مراتب العلم السبعة المعروفين عنده العلم العبادة الإنسان بيتعلم عشان يعبد الله سبحانه وتعالى مش بيتعلم عشان ينضي له على السند وخلاص بواحد الشرط الثاني ان المسجد كان اشترط على الطلبة تقريبا في كل أربع مجالس مبلغ معين عليه رتب المسجد بعض الأسر التي سينفق عليها هذه الأموال أول شهر تقريبا دفع المجلس المسجد ثاني شهر دفع المسجد من حصيلة المسجد فأنا أهيب بأبنائي وإخواني وبناتي وأخواتي اللي ما دفعوش على الشرط المدفوع لأنه أنا, أنا أقول الكلام ده أقوله لسابه واحد أنا أقولت لابني في التليفون قلت له أنت دفعت الشهر الثاني سكت قلت له السكوت إقرار أحنا نتكلم في الأصول السكوت إقرار وطالما سكت وبتتكلم كده وما لو دفعت هتعمل إيه فالقضية هتختلف إن كان هو كان مؤدما وأنا أشهد له بذلك في حديثي جزاء الله خير لكن يعني لعله لو دفع هتدي له انطلاقة اكتر ما كنتش شبه انا ما عرفش كان حاولي له بس يعني المقرؤ هكذا اه الحمد لله لو دفعش يعني انا اول مرة اتمنى ان لا يدفع طالب على الشرط يعني فاخرنا الله يكرم لكم واحنا بفضل الله تعالى ان شاء الله هنسرع على قدر الطاقة حتى نكمل الكتاب في اقل وقت ممكن الحاجة الأخيرة التالتة والأخيرة إن شاء الله يوم الخميس القادم سأجيب ورقة فيها أسئلة لأنني سأكون على سفر من يوم الجمعة اللي هو ليلة 21 وحرجع يوم 16 فبراير من 21 إلى 16 فبراير في هذه, الوقت في هذه الفترة حجيب مجموعة من الأسئلة فيما مضى عشان الطالب بس يقيم نفسه أين وقف هيخذ الأسئلة ويحلها على الشرط أنه مش هيفتح الكتاب مش هيفتح الكتاب وإلا سأضع بين الأسئلة هي مجموعة من الأسئلة سأضع بين الأسئلة سؤال أو اتنين هعرف بيه ومسا هيفتح الكتاب ولا وهو لا يفتح الكتاب ممكن خلاصة مشايف إن شاء الله سنجيبها معنا الخميس اللي جاي صوروها بقى من بعض او انقلوها من بعض مجموعة من الاسئلة لنا مكتوبة ان شاء الله بعد ما نرجع بإذن الله تعالى نعم سيب. لا انا حديك اللي وسألها خميس تحلها ويجبها لي بعد الشهر ان شاء الله بإذن الله تعالى نعم المترتب المترتب اخونا الشيخ طهب يسأل على المترتب يعني ايه عشان الشرط بقى. المترتب على هذه الاسئلة نصف الاياجة دي النقطة اللي هو سبادي بها نص الإجازة حترتب على حل هذه الأسئلة خلاص عشرطها قبل ما أجيب الأسئلة قبل أتكلم في الأسئلة ورية الشروط دي تكون المؤمنون عند شروطهم خلاص طيب نبدأ احنا انتهينا بفضل الله تعالى من الباب الذي كان فيه القول في اللفظ الوارد على شباب. لسه كذلك وإفنه انتهينا من هذا الباب نعم سيد نعم سيد اه نعم مراتب مراتب العلم سبعه عند اهل العلم المرتبه اللي احنا بنتقل اللي ذكرتها مرتبه العباده فيها مرتبه العلم نفسه حكم العلم حد العلم مراتب سبعة يعني ممكن تجدها في بعض الكتب موصلتها كثير أو سنفرد لها وقت آخر إن شاء الله بإذن الله تعالى لكن أنا أخص دائما أذكر بهذه المرتبة اللي هي السبعة والأخيرة مرتبة العلم من مراتب تحصيل العلم مرتبة معينة اسمها العبادة وأخروها أهل العلم لأنها تجمع في ثناياها الستة الماضين الإنسان بيتعلم الأصل فيه عبادة ثمرت آه ثمرت العلم لأن الإنسان الذي يتعلم ولا يعبد الله عز وجل بما تعلم كالزجاج أصبح يعني كالزجاج الفارغ ما حصل شيئا بس طيب احنا وقفنا إلى باب القول في اللفظ الوارد على سبب مش كده طيب الباب الذي يليه باب القول في الاستثناء ما خدناه طيب. حاضر ما. عند حقك بتتكلم حاضر ميز. باب القول في اللفظ الوارد على سبب اللفظ هنا ما زلنا نتحدث عن الألفاظ العامة ما معنى الباب اللفظ الوارد على سبب أي اللفظ العام الذي يرد على سبب خاص مثال لو أنا هناك لفظ خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومقصده الرئيس سبب خاص جاء من أجله هذا اللفظ ما حكمه هل يحمل على عمومه فيكون ذا دلالة ظنية أم نبحث له عن مخصص أم أنه يخص سببه ويدور مع سببه وجودا وعدما على ثلاث آراء عند الأصولين لأن اللفظ جاء عاما ولكن لوروده سبب هل يظل على عامه فيكون دلالته تكون دلالة ظنية درأ أو نبحث له عن مخصص أو يدور مع سببه وجودا وعدما حدثت سالم مولى بن حزيفة وهي حادثة معلومة عند فقهاء بحادثة أو بقضية رضاع الكبير لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حال سالم أنه كان يدخل ويخرج علينا ويرى منا ما يرى المرء من أهله ومن زوجه ومن أمه قبل نزول الآيات فقال النبي لزوجة حزيفة ارضعيه فجاء اللفظ على عمومه عند جماهير أهل العلم فاختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال وهذا القول لعائشة رضي الله عنها ومنحها نحوه عشان محدش يبدأ يسب إذا ما بنسمع أنه يحمل على عموم لفظه لا خصوص سببه كون أن المرأة تردع كبيرة وهي كبيرة ترضع كبيرا فقالت عائشة يحمل على عموم لفظه لا خص سببه فقالت بقضية رضاع الكبير وعامه أمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لفظ ورد لسبب معين يدور مع سببه وجودا وعدما تكلم الإمام الشيرازي من أجل مثل هذه الواقعة ومثيلاتها في هذا الباب لو أن النبي حكم حكما عاما في مسألة لها سبب هل تخص هذا السبب؟ أم أنها تنزل منزلة العموم وتساوي ما كان من الألفاظ العامة التي إما على دلالتها الظنية أي على عمومها أو يبحث لها عن مخصص ما فيش حاجة في العام بنعمل فيه حاجة غير لتندول. يا بن على عمومها يا إما بن على مقصص لكن أراد المصنف وغيره من أئمة الأصول أن يورد لنا أن هناك ألفاظ عامة وردت بسبب تختص بالسبب فتدور مع السبب وجودا وعدما أي ساوت السبب بالعلة هذا هو المقصد نساوات السبب بالعلة متى يساوي السبب العلة هل دائما نسمع العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما لكن كون أن السبب يدور مع المسبب وجودا وعدما جديدة. لما نقول أن السبب يدور مع الحكم وجودا وعدما يبقى السبب ساوى العلة طب متى يساوي السبب العلة كان هذا لفظ عام وهذا لفظ عام هل خصص هذا اللفظ بنص أم أن الواقع نفسها تسمى واقعة عين؟ في هذه الحالة المخصص الواقعه تعال نشوف كده الامام عليه أنا بدت فكرة عامة في الباب وجملته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز وليدخل فيه غيره نظر والكلام للشرازي الأصل أنه طالما أن معه سبب دار مع سببي ليه؟ لأن الإمام عدى دوران الحكم مع السبب من باب تأخير البيان وقت الحاجة إذا أخرنا الحكم عن سببه لما حكي نردى قضية سالم مولى بني حزيفة بهذه الصورة وهذه الجزئية في الآخر هو ليجوز إرضاع الكبير على عوانه بهذه الصورة كأن الأصل في وجود القضية غير ملتفة إلي كأنه ما بلتفتش الموضوع سالم ولا سؤال زوجة بني حزيفة كل قضية دي على جنب، واتكلمت في كلمة أرضعيه لكن بتاع الأصول بينظر للنص كما قلنا من سبب وروده وقلنا في الكلام على سبب الورود إن حيأتينا باب يخص فيه المصنف سبب الورود على أنه يتعلق بالحكم وجودا وعدما وهذا هو الباب المعني وهل يدخل فيه غيره أي هل يدخل في هذا الحكم المبني على هذا اللفظ غيره مع الذي جاء فيه السبب الحكم أم لا قال الإمام نظرت فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة كإن سبب ورود النص أصبح من النص لأن أهل الأصول تقول على سبب ورود النص مظنة الحكم فش حكم ما مناخدش منه دلالة إلا في الحالة دي نأخذ منه دلالة شرعية إذا كانت جملة السبب تدخل في صلب القضية دخولا رئيسيا ما أدرش أفك القضية سبب الورود شيء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء زي ايه ذكر هنا جملة من الأمثلة الإمام قال مثلا فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن قال أفطرت ذهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاكت يا رسول الله للرجل الذي جامع امرأته في النهار رمضان إن قال أفطرت هذه لفظ عامه تحتمل فطر من جماع فطر من اكل وشرب فطر باي سبب من اسباب المفطرات فقال اعتق في الرد أعتق هل يلزم بعد ذلك كل من افطر ان يعتق ده صلب المساله ده صلب الباب حمل الجواب على العموم في كل مفطر كانه قال من افطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ المعنى الوارد فيه الحكم لنرتب الحاكم على الكلمة التي سمعها فالكلمة جاءت عامة فالحكم جاء عام أفطرت القلاع وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف عند قاعدة من قواعد الأصول يقول فيها أهل الأصول عند عدم الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال يعني اذا لم يستفصل صاحب الحكم اللي حيحكم في قضيته افطرت ليه ما السبب في فطرك افطرت بايه فنزل حكمه على منزلة العموم لأن العموم الذي يحكم به يكون حاكما على ما يقتضيه اللفظ العام الأول لما يأتي يقول أفطرت ربما من أكل وشرب ربما من جماع فيعتق يعم الاثنين، يعم الحالتين. طالما السؤال عام وأنا ما طلبتش التفصيل في هذا العام فأحكم حكما عاما حتى احتمل أو المظلة تكون محتملة عموم سؤال السائل فإذا كان الحاكم نعم سيدي احنا ممكن نكتب ورقه يا شيخ عشان ما ما نقول ما نزلتش بقى ساعه ثاني الشيخ ان فصل الفتوى لسه جايه الحته دي اصبر يا مولا. دل على انه لا يختلف بين السائل والحكم بين السؤال والحكم اولما نقل السبب وهو الفطر اذا نقل السبب الينا سبب الفطر فحكم عليه بالعذف صار كأنه علل بذلك لأن ذكر السبب في الحكم تعليل إذا سئل فصل بقى المفتي زي ما شيخنا بيقول كده فحب يسأل انت افطرت لي فذكر لي سبب الفطر فرتب الحاكم أو الشيخ أو المفتي حكمه على هذا السبب أصبح السبب مساوي للعلة ساعتها ما نقولش السبب كان مسببا للحكم ولكن نقول السبب أصبح علة للحكم إبا دا الحالة الوحيدة عند الأصوليين اللي بيساوا فيها السبب العلة إيه هي إن كان السبب لا ينفك عن حال السائل فبالتالي رتب الحكم على سؤال السائل بسببه اتنين مع بعض كانوا سببا رئيسيا في حكم الحاكم على قضيتي عشان كده في الحالة دي بنقول السبب يدور مع الحكم وجودا وعدما ليه لمساواة السبب لعلة يبدأ في حالة واحدة إذا طلب الحاكم التفصيل ففصل السائل فحكم الحاكم بناء على تفصيل السائل فأصبح السبب هنا الذي ورد من خلاله أو عليه الحكم عله في وجود الحكم وان كان خاصا مثل أن قال جامعت فقال أعطق حمل الجواب على الخصوص في المجامع كل من جاء قل جامعت يبقى إذن أصبح النص مخصص لنفسه خلاص فأصبح العطق ينصب على الجماع ذا مش محتاج لتفصيل هو السائل لي وانتهت القضية لكن أنا بتكلم في القضية التي كان فيها اللفظ عام افطرت بخلاف جامعت ما جامعت أدت للفطر برضه لكن هو سأل بالسبب لا بما الحكم فما يقول لي جامعت يبقى سؤال السائل هنا كان بسبب فطره أم بالفعل التي فعلها فرتب الحكم على الفعلة خلاص فالعط أصبح خاص بإيه بالجماع فقط اللي هيجي يفطر عن طريق اكله وشرب مش هقول يبقى الحكم اختلف لان الحكم الذي خرج من باب العتق كان على سبيل الجماع فقط ولا يتعدى الى غيره من المفطرين فكانه قال من جامع في رمضان فعليه العتق واما اذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يطرح فيه المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بما ورد فيه من السبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بئر بضاعه بئر بضاعه بئر في الطريق أهلها يعرفون عنها ما لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها كذا وكذا تلقى فيها كذا وكذا وكذا وما زال النبي يتوضا منها فذكر جملته حتى لما سمع السبب الذي ظن أهلها أن هذا الماء لا يجوز التوضع به لكن جاء لفظ النبي عام قال الماء طهور لا ينجسه شيء رد النبي بعموم يدخل فيه بئر بضاعة وسائر الأبيار الموجودة على الطرق وهي أبار الطرق اللي في الطريق معرضة لنثل الكلاب وبراز الكلاب و و و و وآثار الكلاب وما شاكل هذه الأمور فكأن النبي لم يعتبر رد النبي صلى الله عليه وسلم بيلي إن هو لم يعتبر بالسبب الذي ذكر طب على كده عم شيخ الدليل أن النبي لو اعتبر لما قال الماء طهور ولم توضأ من هذا البئر فوضوءه مع ذكره للجملة بينت أن النبي ما اعتبر السبب فأنزل الحكم عام فكان الحكم يعم هذه البئر وغيرها من الآبار وقال المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا يخصر على مرة ورد فيه من السبب وهذا رأي آخر والدليل على ما قلناه أي أن المصنف يخطئ قول أبي ثور والمزني والدقاق هو أن الحج في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب فوجب أن يعتبر بعمومه فمش حلتفت لقول المزني ولا قول أبو بكر الدقاق ولا قول أبو ثور ولكن العبره بما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم من جملته بعدم اعتبار السبب الذي ذكر من مظنه أنه لو كان النبي اعتبر هذا السبب ما توضأ وما قال هذه الجملة نعم ما لا مالك لا طيب. باب القول في الاستثناء باب القول في الاستثناء الاستثناء ثني الشيء بمعنى أقصية ثنيت فلان عن طريقه أي أقصيت عن طريقه والاستثناء بالألف والسين والتاء زيادة في المبنى لزيادة المعنى أي أكثر استقصاء عما هو عليه استثني فلان عن طريقه أي أرغم عن البعد عنه الاستثناء يذكره المصنف هنا لأنه قد يرد بابا من أبواب التخصيص لأن لما تأتي الجملة وأخصي بعض هذه الجملة عن الكل يبقى هنا بأخصص البعض من الكل لعند اللغة فلما كان الاستثناء في جملته أو في غالبه من أدوات تخصيص العموم أمين الله. أفرد له المصنف بابا منفردا به وبأحواله وأحكامه حتى يعرفنا به فقال والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به طالما أنا أقصي جزء يبقى هبق الكل ماذا كده حرام على عشرة يبقى أفهم كده إن الموجود أكثر من عشرة طيب الحكم ورد في العشرة فأنا أقصيت العشره من حكم ايه الحل يبقى النهارده لما يكونوا في عشر واحد موجودين واجي لها ده حرام على عشرة انا خصصت العشرة بحكم بحكم الحرمه من منين من حكم الحلة وحكم الاباحه عشان كده بدا المصنف بذكره والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به اي لفظ العام يجوز تخصيصه به وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنهم وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر مرادفته بعده ايضا ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه هذا الشرط الذي اشترطه الإمام شرط في التركيب أن عندنا اللغة تراكيب واستعمالات تراكيب واستعمالات في التركيب شرط بالاتفاق ويسموه شرط في التركيب شرط صحة اي عشان اقول جملة دي فيها استثناء صحيح عند اللغويين لازم يكون المستثناء متصل بالمستثناء منه وإلا في الاستعمال عند نوعين من الاستثناء استثناء متصل واستثناء منفصل وسيرد الكلام عليه عند الإمام وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخيره أي جواز تأخير المستثنى من المستثنى منه وذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم في تفسير قول الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت قال يذكر ربه إذا استثنى يعني حمل تفسير هذه الآية إذا استثنى بمعنى عند ابن عباس أن الإنسان لو أورد جملة وأراد أن يستثني منها حكما وتذكر بعد سنة جاز له أن يستثني من الجملة التي قالها منذ سنة فهذا استثناء انفصل عن محله تركيبا واستعمالا عشان كده حكى الامام الشيرازي بصيغة التمريض وحكي لان البعض يشكك في نسبة هذا الرأي لابن عباس لان هذا عند العربية فيه مقال فبالك عند الشرعيين ان كان عند اهل العربية في كلام فما بالكم عند اهل الشرع وحكي عن قوم ايضا جواز تأخيره اذا اورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم كان في عام المساعد أو قاسم مشترك رابط بين الكلام ده والكلام الذي مضى وهو أن يقول مثلا مثل ضربه الإمام جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا فإن كان مما تعرف عليه أن زيد من القوم أو زيد سيدا للقوم قبيلة معينة ستزورك في شيخ القبيلة فلان جاءتني القبيلة إلا فلان وكان فلان ذا شيخ القبيلة فقالوا في هذا جواز لأن شيخ القبيلة يعرف من القبيلة أو لا تعرف القبيلة إلا بشيخها فهذا الكلام فيه قاسم مشترك موجود لما يقول جاء جاءني القوم إلا أحمد وأحمد شيخ القوم فالرابط الموجود بين أحمد وبين قوم أحمد أصبح عاملا أو قاسما مشترك جوز البعض به الاستثناء ولو بعد فترة ولو بعد حين لما تحكي هذا الخبر وهو استثناء مما كنت قلت يعني اللي انت قلته قبل ذلك فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أنه لا يصح عنه وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ابن عباس لم يقل هذا الرأي وهو بعيد لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام لأن ده صحة في التراكيب أنا لا أتكلمش أن الاستعمال بس التركيب. عشان أقول ده أسلوب استثناء لابد أن يكون المستثنى متصل بالمستثنى منه تركيبا لأن هذا ما اتفق عليه علماء الأصول لاتفاق غالب علماء اللغة إن لم يكن كل علماء اللغة واحنا بنقول غالب علشان ربما يكون لابن عباس هذا وجاهة في الرأي. لم نعلمها فان باب أمانة النقل نقول غالب علماء اللغة يقولون بهذا الشرط شرط صحة في صحة أسلوب الاستثناء أن يكون المستثنى متصل بالمستثنى منه. لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام. ألا ترى أنه إذا قال جاء الناس إلا جاء الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه لو أنت بتخبر ناس كده قالوا جاءن القوم اليوم وسكت جد بعد أسبوع تل إلا أحمد. البدهي المسلم به تستفسر من أحمد من أحمد ولأنت بتقول له علق هذا على ما استثنيت من قبل جنة لفاتت بل الكلام مستغرب تركيبا عند العربية عند أهل العرب فلا يعده كلام فيحكم عليه عند العرب بالبطلان وما حكي عن غيره أي الرأي الآخر خطأ لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر مبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه عندنا في الجملة الاسميه تعرف بأن فيها مبتدا وفيها خبر فيها مبتدأ وفيها خبر أسلوب الاستثناء يدخل في هذه الجملة ابتداء فلو جوزت أن المستثنى منه يجوز تأخيره لقلت بجواز تأخير الخبر جواز تأخير الخبر عند النحويين يشترط أن يكون في سياق الكلام وإلا ما اتضحت الجملة بعد ما سبحث الجملة أقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم كلامنا لفظ مفيد وعند النحويين يقولون الكلام هو المركب المفيد بالوضع العربي متى يفيد المركب إذا كان تاما إذا كان تاما أما إذا كان ناقصا فلا إفادة له لما قلت لما اجا اقول لك كده اي جملة معينة سواء كانت اسمية او فعلية بغض النظر عن الاستثناء قل كتب وسكت ماذا فهمت من كتب لكن لما قلت لك كتب محمد يبالفاعل لابد ان يكون موجود مع الفعل حتى تتم عملية الافادة فالجملة لا تكون جملة يصح اطلاق الكلام عليها لفظة الكلام عليها الا اذا كانت مفيدة بالوضع بالوضع ايه بالترتيب النحو المعروف كذلك الجملة الاسميه الجمله الاسميه فيها مبتدا وفيها خبر هل يصلح عند اللغويين أن آتي بالمبتدا واؤخر الخبر فتره لم يحصل افاده الكلام بعد فافاده الكلام تحصل عند اتمام المركب فيفيد عند السامع ان المتكلم ده يقول لي كلام والا يسميه العلماء كلم يحتاج إلى اسناد كلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم ليه الحرف قالوا ليه كلم لأن الحرف يحتاج إلى إسناد ليعرف معناه تقول من يعني من قل من المدرسة يبقى تفهم أن الابتداء كان من المدرسة قل حتى يعني حتى حتى إذا اتداركوا فيها يبقى المعنى وضح فالكلم بيحتاج إلى إسناد عشان نعرفه، مفهوم أيضا إذا أخرى الخبر على المبتدأ احتاج المبتدأ إلى إسناد حتى تعلم الجملة وإلى حين الإسناد ما كان هذا كلاما عند العرب فالمستثنى بمثابة الخبر من الجملة من المستثنى منه إذا أخرى لم يفهم الكلام بعد لسيما طالت المدة وإن طالت المدة أو يقول بعض علماء اللغة وإن كان الفصل غير يسير يعني الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بعيد كبير بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم يعني أصل الجملة زيد قائم لما يقول لك زيد وارح واقف أنت مستني لسه مستني مش, مش عارف الكلام معناه إيه واجي دخلت وطلعت وخرجت وكلت وشربت وطلق قائم ستسأل نفس السؤال الذي سألته حين سمعت زيد من إيه قائم عنها ايه ويقرنه بما يدل على انه خبر عنه وهذا مما لا يقوله احد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل يعني حتى لو قرن هذه الجملة قرنت بما يدل على ان القيام خاص بزيد عن الثاني التاني الذي قال فيه وحكية ايضا باطل لأن حتى هذا الإقران يحتاج إلى دلالة ولما البحث في الدلالة والكلام ايسر من ذلك هم زيد القائم والمضوع منتهي فصل ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر فقول لكم ميت في الطويل فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعبه المستثنى والمستثنى منه المعتاد عند أهل اللغة أن الذي يتقدم المستثنى ولا المستثنى منه المستثنى منه هو الذي يتقدم دخل الطلاب إلا إلا أحمد إلا طالب إذا المستثنى منه هو الأصل والمستثنى هو المتاخر جاز عند بعض علماء اللغة ولهذا جوز علماء الأصول أن تعكس القضية قل دخل إلا طالب الطلاب ببعكست واستدل الإمام الشرازي بقول الكميت، فما لي إلا آل أحمد شيعة هي أصل الكلمة او اصل الجملة إلا آل أحمد لأن إلا آل أحمد ذا المستثنى والمستثنى منه الشيعة وكذلك وما إلا مشعب الحق المشعب الأساسي اللي هو الشعب والطريق منه خصصة مشعب الحق أو شعب الحق فقدم المستثنى على المستثنى منه وهذا على الجواز إلا أن الأصل أن المستثنى هو الذي يتأخر والمستثنى منه هو الذي يتقدم ويجوز. ويجوز الاستثناء من جنسه كقولك رأيت الناس إلا زيدا وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم كقولك رأيت زيدا إلا وجهه استثناء الجنس هذا هو الأصل أنك تستثني من الطلاب طالب لكن تستثني من الطلاب مدرس هل لها وجهة؟ بالضبط أنا ما زال بنتكلم في الاستثناء المتصل في المتصل ليس له وجه هو اللي نوع ثاني بس مش ده فقالوا أن الأصل في جواز الاستثناء أن يكون من جنسه يعني المستثنى يكون من جنس المستثنى منه أو المستثنى يكون من جزء من المستثنى منه فزيد منه يد منه رجل منه وجه منه كذا فلو جيت خصيت من زيد وجهه قالوا جائز لأن اعتبار الجزء من الكل إذا كان الكل من الجنس إن كان زيد ده من الناس فجزء من زيد حيكون من الناس ولا حيكون من من الناس مش كده هل ينفع الاستثناء من غيره يا مشايخ ينفع طيب وأما الاستثناء من غير الجنسي فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فاستثنى إبليس من الملائكة وليس من الملائكة هذا استثناء ليس من الجنس لما نقول ويجوز الاستثناء من غير الجنس عند الأصل ولا الأصل الاستثناء من الجنس، لكن هو من حنكة الإمام قال وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل. طب معنى كلمة مستعمل احنا قلنا الكلام تراكيب واستعمال. ما فات من الكلام تحقق فيه التراكيب وتحقق فيه الاستعمال. هنا قال أن فيه استعمال فقط. هل وجود الاستعمال ينفي عنه التراكيب؟ نقول لا. طالما استعمل لابد له من تركيب طالما استعمل لسيما وهو معانا الصقرآني فلابد له من, من تركيب ولكن نقول تركيب على غير المعتاد في هذه الجزئيه في كتب المطولات تحكي كتب الأصول أن حاكم بلدة دعا وليمة لعلماء بلدته وكان من جملة هذه الكوكبة أن من أولادهم منهم من أهل العلم يعني كان الراجل وابوه لشيخ وابو شيخ فتأخر أحد علماء اللغة العربية وأبوه حضر الولد كان من اللغة العربية وأبو حضر فلما وضع الطعام جاء الولد متأخرا فغضب الحاكم فقام الحاكم وقام الناس إلا أبو الشيخ الوحيد الذي جلس. فلما دخل العالم قال الوالد لولده لما تأخرت. فقال كنت أشرح لهم الاستثناء من غير الجنس بالشهب. فضربت لهم قام الناس إلا الحمار. <تصفيق> بالممشي. <تصفيق> فضحك القوم ثم جلسه وهدأت نفس الحاكم وأكل القوم فكان يشرح الطالب الجزئية الشاهد من كلامي أنه تعب الولد في بيان أن الاستثناء من غير الجنس جائز فضرب المثل الذي ضربه في الحلقة فوقع على أبيه لما قوم الناس إلا فلان فلندا ايه هو يرمي على المثل لا يرمي على ابيه ولكن كان سببا في دخول السرور على الحاكم فرديه للمسألة وانفض المجلس فاستعمل اهل العربية الاستثناء من غير الجنس وهذا رد على الذين يصححون الروايات التي وردت في تفسير اهل العلم لسيما وتفسير ابن كثير من ان ابليس كان طاوسا للملائكة ثم لما نقم عليه المولى سبحانه وتعالى حوله إلى فرد من أفراد الجن هذه روايه من الاسرائيليات من الدخيل في التفسير فهي من الدخيل وليست من الأصيل في علماء علم التفسير بل ابليس المقر انه كان من الجن فهذا استثناء من غير الجنس من غير جنسي الملائكه وهذا ما استدل به الامام الشرازي ثم زاد فقال وقال الشاعر في البسيط وقفت فيها أصيلا لا أسائلها أعيد جوابا وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤيا كالحوض بالمظلومة الجلدي هو يستدل هنا بأن الاستثناء الذي جاء في هذين البيتين من غير جنس المستثنى منه وقفت فيها أصيلا الأصيل هو وقت المغرب لا أسأله هذا واحد بيتكلم مع محبوب عن, عن محبوبته وأراد أن يتعشقها ويتغزل فيها فذهب إلى ربعها المكان بتحة أو المكان اللي عاد فيه فوقف ولا يبدي لها سؤالا ماكلمشيا فبالتالي لم يجد لها إجابة اعيد جوابا وما بالربع من أحد إنه فيش حد كان موجود في الربع إلا أواري لايا ما أبينها أي إن بعض الخيم في العرب قديماً كان اعتادوا أن يحفروا حول الخيمة خندق حتى تجمع فيه مياه السيول عشان السيل ما يهدش الخيمة فكانت الأرض الذي عليها خيمة صاحبته أو معشوقته كانت أرضا حجرية نردد خلف الأزان ونكمل الحديث مع صاحبنا ده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال العاشق وقفت فيها أصيلا لا أسائلها أعيد جوابا وما بالربع من أحدي الا اواري الا اداه الاستثناء فالمستثنى قبل الا المستثنى منه قبل الا والمستثنى بعد الا قبل الا أفراد القوم ساكني الربع او الربع ساكن المكان طب تعال شوف بقى هو استثنى منهم إيه الا اواري أواري هي الأماكن اللي توضع فيها البغال والحمير وكانت قديما لها نوع معين من الخيام لا ما ابينها أي تهتز يمينا ويسارا مع الرياح والنؤ والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلدي أي الشقوق الموجودة حول الخيمة وكانت الخيمة على أرض صلبة كانت تكسر بنوع من الظلم وكان فيها جلد في التكسير حتى يشقف في الأرض حول الخيمة حتى تنزل فيه ماء السيل فلا يهدم الخيمة فالمستثنى منه بيت البغال والحمير والشقوق الموجودة والأحجار التي خرجت استثنت منين من الناس فهذا استدلال من بيتي الشعر استدلال بالاستثناء من غير الجنس كان المصنف اراد ان يقول استعمله العرب كما استعمله القرآن عشان محدش يقول له لا انت جبت الاستعمال دم منين دا الاصل في الاستثناء من غير الجنس فيه كلام قلت استعملته العرب فجاء القرآن بلسان قومه فخبر القرآن بما خبر به العرب أو بما كان يستعمله العرب قديما وهو الاستعمال استثناء من غير الجنس اخ من الاخوه بيسأل بيقول لي هل من ممكن أن نقول أن المستثنى والمستثنى منه يشترط أن يكون قد صدر من شخص واحد نعم في التراكيب يا أخي الكريم أن الاستثناء الاستثناء لا يكون صحيحا إلا إذا صدر من متكلم واحد أما إذا صدر من غير متكلم أو من أكثر من واحد لابد من قاسم مشترك لأنه حيساوي تأخير المستثنى منه لكن لا يكون التركيب صحيح إلا إذا صدر الحديث من متحدث واحد بتركيبة واحدة بالشرط الذي يدل على صحته فاستثني الأواري من الناس وهل هو حقيقة أم لا رجع الكلام على الاستثناء أي نوع من الاستثناء التاني فبدأ المصنف يبحث هل الاستثناء من غير الجنس على الحقيقة ولا لا أي على المجاز ففيه وجهان ذكر المصنف ان فيه وجهان من أصحابنا من قال هو حقيقة ومنهم من قال هو مجاز وهذا الأظهر لأن الاستثناء مشتق من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها أو من تثنية الخبر بعد الخبر وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه اختلف أهل العلم على الاستثناء من الجنس هل يكون الاستثناء حقيقة بمعنى المستثنى هو جزء من المستثنى منه ده معنى كلمة على الحقيقه ولا هو على المجاز وإحنا خذنا في المجاز أن الإنسان يتجوز به عن الحقيقه وأن الأصل لا تعدل الحقيقة إلى المجاز إلا إذا عدمت, إلا إذا عدمت الحقيقة إذا قول مين قول من قال بالمجاز يعني أهل المجاز اتفقوا أنهم لا يعدلون إلى قضية المجاز إلا إذا كان هناك عدم وجود الحقيق فالاستثناء من غير الجنس تتحقق في هذا الشرط إزاي أقول استثناء من غير الجنس على الحقيقة وإبليس ليس من الملائكة والأواري والنؤى وغيرها ليست من أهل الربع. فقالوا هذا على المجاز لكن أخذنا في الدلالات عند القائلين بعدم وجود المجاز أنه قد يقتضي أمورا لم تكن مصرح بها في النصوص أو في التراكيب، فربما يقصد الشاعر أن الأواري هي الأماكن التي توضع فيها البغال لأصحابها وإلا فالبغل بمفرده لا ينحصر في مكان ويكون حظيرة له فهو يقصد حتى أهل البغال وعندنا في العربية قديما صنع لأهل البغال والحمير يسموهم بالسياس فكانوا يسكنون معهم في حظائرهم فربما يريد الشاعر حتى هؤلاء ما كانوا موجودون بالرب حتى الذين ظلموا الأرض وشقوها رغم أنها أرض قاسية جلدة غير موجودون بالرب فهذا قد يحمل على أن هناك دلالة موجودة في السياق حزفت اقتضاء للضرورة الشعرية نحن الضرورة الشعرية نهاردة بنكسر المرفوع ونرفع المكسور ونعمل حيات كثيرة جدا مخالفة للقواعد النحوية فلا نقول فيها بالدلالات فإذا حملها الحقيقة له وجاها كما أن حملها على المجاز عندهم لها وجاهه فحملهم على الحقيقة لها مجازه طب هتقول إيه في استثناء إبليس من الملائكة عشان كده قال العلماء هناك صبح. لا قال العلماء بأن هناك استثناء متصل واستثناء منفصل والمنفصل يقع. على هذا النوع من النوع الثاني وهو الاستثناء من غير الجنس فكلاهما مستعمل عند العرب استعماله صحيح تراكيبه صحيحة ألفتها العرب فلذلك احتملت الآية الحقيقة كما احتملت عندهم المجاز فلا تصرف على المجاز إلا اذا عدمت الحقيقة فلاحتمالية وجود الحقيقة فلتحمل على الحقيقة أولى فهذا يسمى استثناء منفصل وليس استثناء متصل ثم قال فصل ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة يعني النهاردة عندي عشرين طالب هذه الصورة التي دخل فيها فقلت دخل خمسة إلا خمسة عشر دائما بنقول المستثنى تخصيص من الكل جزء من الكل فلما يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه وهذه الصورة التي يتكلم عليها الإمام جوزها البعض من باب أنه تركيب يقع تحت أحكام التركيب عند اهل اللغة فجوزوه فقال فيه البعض بالجواز هذه الصورة أن المستثنى يكون أكثر من المستثنى منه بخلاف ما ورد فيه الاستثناء من الأصل فقال وقال أحمد لا يجوز هو أحمد أحمد بن حنبل وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابن درستوي هؤلاء الثلاثة قالوا بعدم الجواز وحجتهم في ذلك أن الاستثناء تخصيص والتخصيص لا بد أن يكون حتى يتوفر فيه عملية التخصيص لا بد أن يكون بعض من كل أما كل من بعض هذه ليست بمعلومة عند العرب فقال الإمام والدليل على جوازه أن القرآن ورد به قال الله تعالى إنا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قد يكون للقارئ في الآيتين تضاد في ظاهر الآياتين تضاد كيف يستدل بهما في الآية الأولى إلا من اتبعك من الغاوين العلم أو المقرر عند أهل السنة والجماعة أن أكثر أهل النار يكون أو, أو أهل النار تكون أكثر من أهل الجنة أهل النار يكونون أكثر من أهل الجنة لحديث آدم أخرج بعث النار يا آدم يا رب والآية وقليلا من عبادي الشكور والآيات التي وردت فيها الكثره في كتاب الله عز وجل دائما وردت مذمومه فهنا إلا من اتبعك من الغاوين هنا مستثنى مش كده مستثنى من, ها من أكثر ولا من أقل على ما هو عليه اعتقاد للسنة السنه الباقي أقل الباقي أقل الآية الثانية العكس الآية الثانية العكس فبعزتك لا غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين المستثنى أكثر من المستثنى منهم ازاي يستدل الإمام بآيتين توهم في الدلالة أن فيهما تضاد نعم هذا يبكلم طيب أنا فكرت انظر ماذا قال الإمام فاستثنى الغاوي من العباد واستثنى العباد من الغوي وإيهما كان أكثر فقد استثناء من الآخر ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل إن كان اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الأكثر يكون من أهل النار فأراد الإمام بالآيتين أن يقول إن الله استخدم هذا وذاك استخدم الاستثناء الذي فيه أقلية من أكثرية واستخدم الاستثناء الذي فيه أكثرية من أقلية فكلاهما جائز فالآيتان جاء بهم الإمام حتى يعض نعم سيدي نعم قضية تانية خالص من موجودة في الكتاب أصلا الجزء المتبقي من الاستثناء كم كم مقداره من المستثنى منه أيما ما تكلم عليهما اصلا لكن الاصل عند الاصوليين عشان اخونا سأل عشان صاحب سند بس عشان اخونا مع سند في كتب السنة فاكراما للسند يعني آه الجزء المتبقي ما يغلب على ظن السامع انه جزء أن تصح به عملية الاستثناء ولهذا يرجعوه علماء الاصول الى انه جزء عرفي لا قوام عليه طرش أول خمسة ستة لكن عرفي لو تعارف الناس على أن المتبقي هنا تصح به هذه التركيبة وهذا الاستعمال جاز الاستثناء وإلا فلا فالإمام كما قلت أورد الآية دي والآية دي حتى يبين أن الله استخدم الاستثناء الذي فيه أقلية من أكثرية واستثناء فيه أكثرية من أقلية ثم قال فصل إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع وذلك مثل قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا اولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الاستثناء هنا إلا ورد بعد جمل فهل يحمل الاستثناء على أقرب جملة في النص أم يحمل على تعاطف الجمل؟ الجمل اللي هي إيه؟ الذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء. عدم الاتيان بأربعة شهداء. في بلادم التوبة تكون بوجود أربعة شهداء. هل تحمل على هذه؟ أم الجلد ثمانين جلدة أم عدم قبول الشهادة في الدنيا؟ أم أنهم من الفاسقين تحمل على أي من هذه الأحكام أم تحمل على الأحكام جميعها هذه صلب الجزئية أو صلب المسألة قال في أولها إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع ذلك إلى الجميع أي الاستثناء صح أن يكون على الجميع لوجود حرف العطف الذي يعطف الجملة التي قبلها وحرف العطف فيه المشاركة المعطوف والمعطوف عليه والمشاركة من دلالات حرف العطف المشاركة مع المساواة المشاركة مع المساواة فلو خصصت جملة لها عطف لابد لك من دليل لابد لك من دليل لأن تخصيص الجملة مع ذكر حرف الواو الذي يفيد المشاركة للعطف كأنك بتدخل حكم في التخصيص وتخرج حكم آخر على العموم دخول حكم في التخصيص وخروج حكم على العموم يحتاج منك لدليل لي خصصت ولي عمّنت عم عم لكن نقل الإمام قائلا وقال أصحاب أبو حنيفة رحمه الله يرجع إلى ما يليه أي أقرب حكم موجود في الجملة أو في النص وقال القاضي أبو بكر يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل يتوقف يعني لا يحمل على الأولى ولا التانية ولا التالتة مع وجود العطف ولكن يحمله على واحدة من الثلاثة إذا كان في دليل بيحمل هذا الاستثناء على واحدة من هذه الثلاثة إذا بثلت أراء يحمل على الجميع أو يحمل على أقرب مذكور وهذا قول أبو حنيف وأصحابه أو يتوقف فيه وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاني شيخ الأشاعر في وقته والدليل على ما قلناه ما رجحه الإمام الرأي الأول انه يحمل على الجميع هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يرجع إلى الجميع كما إذا قال امرأة طالق وعبدي حر ومالي سبقة إن شاء الله تعالى فكذلك الاستثناء الشرط هو العلامة فقالوا الشرط علامة على حكم يترتب عليه هو من الأحكام الوضعية التي هي علامات على الأحكام التكليفية لكن اتفق علماء الأصول أن الشرط حتى يكون شرطا صحيحا في المسألة لا يشترط من وجوده وجود المشروط ولكن يشترط من عدمه عدم وجود المشروع بمعنى أن الشرطه هو علامة على الشيء فقد تكون هذه العلامة موجدة للشيء وقد لا تكون فالنهارده لما لما اقول لك علامة في فلان انه لا يرى إلا بالنظارة علامة في فلان أنه لا يرى إلا بنظارته إلا بالنظارة فهل هذا الشخص يلبس النظاره على طول الدوام عقلا لا لأنه قد لا يستطيع أن يلبس النظاره حين نومه أو في وقت لا يحتاج فيه إلى رؤية مش كده فالعلامة هي علامة على وجود الشيء ليس على إيجاده فالشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط لأنها علامة ليست على إيجاد المشروط خلاص ولكن إذا عدمت العلامة لابد أن تعدم المعلوم إذا عدمت العلامة لابد أن تعدم المعلوم إذا رأيت فلان هذا بلا نظارة في مكان يقتضي الرؤيه بلا نظارة فتقول لنا فلان مش ده مش هو خلاص أنا بتكلم في نظارة حتى يكون مثال عقلي فما لك في مثال بقى بنسمي احنا في المنطق وصف ذاتي في الشيء أحمد ده طويل وجدت واحد بنفس المواصفات إلا أنه قصير مش أحمد لأن الطول أصبح وصفا ذاتيا في أحمد بغلاف النظارة بسميها وصف عارض على منطق يريد وصف عارض ممكن ممكن فالحاصل أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم هذا بالاتفاق طيب لما يجي واحد لا نقول طويلة طويله باحمد, بأحمد. لما يجي يقول لي امراتي طالق وعبدي حر ومالي صدقه ان شاء الله تعالى يقول هذا شرط بحرف ان هل يلزم ان تطلق امرأتك وان يحرر عبدك وان يتصدق بمالك كله يقول له لا ليه لأنك لا تعلم متى تكون مشيئة الله عز وجل في هذه الثلاث، فهذا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط والاستثناء مثله تماما نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء قل هذا وأستغفر الله لي